السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم جميعا في نهاية العالم لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس سنن الذين من قبلنا قيل يا رسول الله كفارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك كيف يكون التشبه بفارس والروم التشبه بغير المسلمين كيف يكون هذا من علامات الساعة ما هي أشراط الساعة المرتبطة بذلك وكيف صارت هذه علامه من العلامات هل هي واقعة اليوم في واقعنا ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل في التشبه مع غير المسلمين هل نهينا نحن عن التشبه بهم يعني أننا لا بد أن نبغضهم وأن نحقد عليهم وأن نسيء معاملتهم هذا بإذن الله تعالى هو علامه من علامات الساعة سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا هذا فيصرني أن تبقوا معنا أمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أحوال الأمة في آخر الزمان فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمة بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله كفارس والروم فارس الذين حكموا والخرسان والعراق و... وإيران وما حولها والروم الذين حكموا الشام قالوا يا رسول الله هاتان أمتان عظيمتان كانت موجودتان قبل الإسلام وكانت فارس على المجوسية وكانت الروم على النصرانية فيقول الصحابة يا رسول الله كفارس والروم يعني ممكن يأتينا وقت نقلد فارس والروم في طريقة أكلهم طريقة لباسهم في لغتهم في طريقة معيشتهم في حياتهم كفارس والروم فقال عليه الصلاة والسلام ومن الناس إلا أولئك يعني نعم تقلدون فارس والروم بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر وهو يبين شرطا من أشراط الساعة أيضا فقال صلوات ربي وسلامه عليه لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع سنن يعني طريقة الأمم التي من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو أو قال لاتبعتوهم فقال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام فمن يعني فمن القوم إلا أولئك كما صح في الحديث ولا حديث كلها في صحيح البخاري ومسلم تعالوا أيها الأحبة الكرام في حلقتنا هذه نتكلم عن اتباع الأمة أو بعض الأمة لسنة الأمم التي من قبلنا وهي من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نناقش ذلك نتكلم عن أحكامه نبين النواحي الشرعية فيه والآتار أيضا التي تقع على الناس من خلاله مرحبا بكم في نهاية العالم انا مسرور بلقائكم والشباب الذين معي ايضا والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتي طبعا كل امة بالمناسبة لها تميز في طريقة حياتها تميز في لغتها تميز في لباسها تميز في نوعية الطعام تميز حتى في طرقهم الاجتماعية طريقة الزيارات بينهم بين بعض تميز حتى في الدين الذي تكون عليه بل حتى لو اجتمعت جميع الامم على دين واحد يعني مثلا الآن تأتي في جزيرة العرب وفي دول الخليج في المملكة ودول الخليج تجد الإسلام تذهب مثلا إلى ديار أفريقيا إن في مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر إلى آخر والسودان تجد الإسلام تذهب إلى الشام تجد الإسلام تذهب إلى عدد من الدول كبير ايران تذهب إلى العراق تذهب إلى عدد كبير من الدول حتى في أوروبا تجد الإسلام لكنهم يتحدون في الإسلام لكن أهل هذه الدول يختلفون في أمور أخرى تختلفون في طرقهم الاجتماعية مثلا طريقة طرق الأسماء الأسماء تتنوع تجد أن أسماء معينة تشتهر بينهم طريقة تقديم الأكل تختلف بينهم في المغرب مثلا يقدمون لك صنف ثم يحملونه تماما ويشيلونه ويأتون بصنف آخر ثم الذي لا يدري يظن أن الصنف الأول خلاص هذا هو الغداء فربما أكثر منه بينما يأتيه ما هو أطيب منه كذلك في مصر لهم طرق معينة لكن هذه الطرق تبقى أنها فوارق اجتماعية وعادات وتقاليد لكن الدين واحد نحن مأمورون أن لا نقلد الأمم الكافرة لا في عاداتهم ولا في تقاليدهم ولا نتشبه بهم ينبغي أن يكون عندنا عزة في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم ولما قال الصحابي يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يقول الرسول الله يعني أنا أحبك وأحب أبا بكر وعمر لكن ما عندي أعمال أستطيع بها أن أبلغ مرتبتكم عند الله فقال عليه الصلاة والسلام كريمة جامعة مانعة حلت له المشكلة كلها قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب إن أحببت الصالحين صرت معهم إن أحببت الفاسدين حشرت معهم طبعا التشبه بالمناسبة يعني ينقسم إلى أقسام التشبه بغير المسلمين اتباع سنن الأمم التي من قبلنا اتباع طرقهم له أقسام منه تشبه؟ مباح وذلك فيما ليس من شعائرهم وليس من طرقهم التي تدل عليهم مثال مثلا لبس البنطال يلبسه الأوروبيون ويلبسه النصارى واليهود ومع ذلك لا يعتبر من شعائرهم اشتهر لبسه في عدد البلدان المسلمين وبالتالي ليس هو من شعائرهم التي يتميزون بها عن غيرهم ألوان الشعر لبس الساعات استعمال الشوكة والسكين في الطعام استعمال الكراسي والطاولات في الطعام سياقة السيارات أشياء معينة وإن ابتكروها هم مثلا لبس الساعات سياقة السيارات لكن مع ذلك لا يعتبر هذا من التشبه بهم يبقى التشبه الحرام هو التشبه الذي يختص به أولئك القوم وفيه مخالفة لديننا مثل مثلا لو جاءك إنسان وقد قص حلق شعره من الأسفل وترك الأعلى أسودا اللي يسمونها قصة المارينز الجنود الأمريكان هذه بلا شك أنها تشبه مئفلنيا اولا أن الذي يراه مباشرة يتذكر أولئك الأمر الثاني أن نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع قيل وما القزع قيل أن يحلق الرجل بعض شعره ويدعى البعض الآخر ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام غلاما محلوقا بعض شعره ومتركها البعض الآخر قال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله لا تحلق بعضه وتترك بعضه احلقوه كله او تركوه كله وكذلك لو صار فيه مخالفة لشرعنا مثل لو انسان قال كيف يأكل اليهود والنصارى قالوا والله هم يمسكون الشوكة باليسار والسكين باليمين فبدأ يأكل الشوكة باليسار ويقطع باليمين قلنا لي اخي محرم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه وقال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فقال لا علي انا أهم شيء أمشي على البرستيج أو على الطريقة التي هم يمشون عليها هذا بلا شك تشبه محرم ولا يجوز وذلك لأسباب أولا أن في مخالفة صريحة للإسلام الأمر الثاني أن ما فيه أي منفعة ما في أي منفعة شرعية لك يعني لو جاء إنسان واستعمل الساعات وهم يستعملونها قلنا طيب هذا في منفعة لنا استعمل أنواع من الأقلام استعمل أنواع من برامج الكمبيوتر استعمل السيارات استعمل طريقة من طرق الري للمزارع طريقة من طرق الإدارة مثلا في الشركات هذا ما في بأس أن تستفيد من أولئك يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قد استفاد من أولئك القوم كما استفادوا هم أيضا منه النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في معركة الخندق أقبل إليه السلمان الفارس يعني هو أصلا من قوم فارس والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بفارس والروح ومع ذلك قال يا رسول الله نحن في فارس إذا أقبل إلينا العدو فنحن لأجل يعني إذا كان العدو كثيرا ما نستطيع أن نحاربه كما هو حالك أنت الآن جاءت إليك قريش في عشرة مقاتل وأنتم يا رسول الله في المدينة ما عندكم يعني إلا عدد قليل يا رسول الله نحن في فارس نحفر خندقا حفره طويلة بحيث أن العدو إذا جاء لم يستطع أن يتخطاها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا هذا تشبه بالكافرين لن نحفر خندقا لا مدام في فائدة فكره ما الذي يمنع أن نأخذ أفكارا من جميع الدول ونستفيد منها قال النبي عليه الصلاة نعم احفروا خندقا فحفروا خندقا لكن لو أن سلمان جاء وقال يا رسول الله إنا إذا جئنا نحضر في القتال بدل ما نلبس يا رسول الله لباس العرب نلبس مثلا خوذة أو نلبس مثلا عمائم أو كذا لا نحن نلبس يا رسول الله لباس الروم وفيه أشكال معينة وفيه لقال النبي صلى الله عليه وسلم فما فائده من لبسه هل في فائده للمقاتل فيقول لا بس يعني حتى يصير يعني مثلهم يقول لا هذا تشبه طبعا سلمان لم يقترح ذلك لكن انا أفترض لو أنه فعل ذلك لكان مخانفا للأصول التي النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أمة بل كذلك ذكر أهل العلم أن المسلمين جلبوا فكرة الدبابة من الأردن من الروم دبابة كانوا يأخذون مثل الصندوق ويقلب صندوق ويقلب ويدخل تحته المقاتلون ويكون في فتحات يرمون من خلالها ويتقدمون إلى الحصن ويكون الصندوق هذا يحميهم من فوق فيرمي العدو مثلا سهامه يرمي ما شاء من رماح ربما رمى شعل من نار ومع ذلك لا يستطيع أن يضرهم وذلك لسبب هو أن هذا الصندوق يغطي بينما هم يستطيعون أن يطعنوا بالرماح من يقابلهم ومع ذلك سفاد منها المسلمون فما في ليست القضية يا جماعة لما نقول لا تتبع سنة الأمم من قبلنا ليست القضية أن نقول لا تأخذوا أي شيء من أوروبا لا كل شيء نافع نحن مطالبون أن نستفيد منه لكن تبقى القضية أن يكون هناك أنواع من التشبه في قصات الشعر لباس. في طرق عاداتنا وتقاليدنا فيما شابه ذلك يبقى هنا الحرج الشرعي ولعل يفصله ان شاء الله نستمع إليك منصور الشيخ انتشرت الان ظاهره عجيبه وغريبه بين شباب المسلمين خصوصا في في دول الخليج و... الشيخ الان لما تذهب الى احد الشوارع المهمه في احد المدن الرئيسي في دول الخليج آه. تجد اطفال صغار يا شيخ معه كلب صغير ويدلعوه كذا ويغسله ويصرف عليه من من من الخاص وكذا فلا اتخذوا لا ولا بالزينة والتفاخر لدي كلب ولدي فهذا من التشبه طبعا هذا ايضا من التشبه يعني المذموم وذلك لامور منها اولا انه لا فائدة من التشبه بهم في هذا الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه النصوص في تحريم اصطحاب الكلاب الا في احوال نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يرتبط كلبا من ارتبط يعني من ربع من ارتبط كلبا غير كلب حراسة او صيد او ماشية يعني انا لما اتي واخذ كلب اما انا اخذ الكلب ليكون حارسا عند بيتي بحيث ان لو اقبل احد غريب مباشر الكلب يبدأ ينبح وبالتالي يخرج اهل البيت ينظروا من هذا الغريب ربما يكون لصا يعني او يكون كلب للحراسة او يكون كلب صيد مثلا من استعملون الكلاب الصيد لاجل مثلا صيد الارانب مثلا وغيرها وتدرب على ذلك مثل ما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين, مكلبين يعني من هالكلاب تعلمون هن ما علمكم الصيد أو يكون الكلب لرعي الماشيه أما اللي ياخذ كلب يقول والله انا اربي كلب في البيت يقول عليه صلى الله عليه وسلم ما يرتبط كلبا يعني لغير هذه الثلاث نقص من اجري كل يوم انقراض القيراط والقيراط هو مثل جبل أحد من الأجر فلا يجوز هذا من التشبه المذموم وينبغي حقيقة لكل من فعل ذلك أن ينبه وقالتها لا يجوز تربية الكلاب طبعا لا يعني أن الواحد إذا رأى كلبا في الشارع ضربه برجله لحده بالسيارة ودعسه لا ليس لحد درجة لكن يحسن إليها يا أخي امرأة دخلت الجنة بسبب كلب أسقته كان عطشان وأسقته نعم لكن مع ذلك يعتبر هذا التشبه المحرم بقي معي حقيقة أنواع كثيرة من التشبه فعل إن شاء الله أتكره لكم ولكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل التطير فلا تذهبوا عنا بعيدا نعم أيها الأحبة الكرام أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن تشبه أمة الإسلام بالأمم الأخرى يعتبر نوعا من أنواع الساعة وعلما من أعلامها ويعتبر مدموما طبعا قبل يا شباب أن تكريد النقطة الأخرى قد يسأل بعض يقول يا شيخ طيب إيش السبب في تحريم التشبه يعني لماذا حرم التشبه أصلا ذكر أهل العلم أن الظاهر يؤثر على الباطن دائما انا أعطيكم مثالا الآن لو جاء واحد كم عمر ولدك عبد الملك؟ لا مروان كبير لا م... خلك مروان عبد الملك يا عبد الملك صغير لا يمكن ما صالها الآن سنتين أو أنا أقل من سنة خلنا على مروان مروان نظرنا عشر سنوات أو, أو قريبة منها لو جئت منصوري لولدك مروان وشريت له لبس عسكري شرطة وجيت وعطيتها أمه ودخلت في الغرفة ولبسته وحطت له الرتب وحطت مثلا رتبة لواء وطلع عليكم هل بيطلع عادي ويسلم عليك ولا عادته ماذا يفعل لا بيمشي مسك... مشي عسكري ايوه احصل يمشي عسكرية عسكري ويجي ربما ومعه يعني مسدس بلاستيك كذا والكلابشه ويقول لك اعترف وقف لان الظاهر يؤثر مباشرة في الباطن وكذلك لو جئت ولبسته مثلا لبسه يلبسه الشيخ في خطمة الجمعه لرايت انه يظهر يؤثر مباشرة في باطنه وكذلك لو جئت وحلقت راسه على طريقة يحلق بها مثلا نوع معين من ال الكفار لرأيت أنه مباشرة يبدأ يتشبه بهم بعض اللعيبة يا شيخ تلقى تحليق معين وتقطيع معين تقال أغلب الشباب يفعلون مثلا لذلك ذكره العلم قالوا التشبه بالكافر حتى قالوا التشبه يعني بالمسلم الذي عنده نوع من المعصية ونحو ذلك كل هذا ما تشبه بقوم فهمهم آية فراس شيخ بعض قلت اللبس كبنطال أو هذا أنه يجوز لكن بعض الشباب الله يهدينه إياهم يأخذون البنطال هذا ويأخذون اللبس هذا ويأخذون البدلة هذه لأن أحد الفنانين المشهورين أحد الكفار أنه عليه قد لبسها مثلا او قد هذا وش رأيك شيخ اللبس هو بلا شك شوف أي نوع من التشبه إذا كان الإنسان سيتشبه فيتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كيف كان يلبس كيف كان ينام كيف كان يمشي كيف كان يتكلم أنا أتشبه به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما أن أذهب وأتشبه بمن هم دونه فإن كان الذين هم دونه من الصحابة من العلماء ما في بأس أو حتى من المسلمين عامة المسلمين ما في بأس أما أن أتشبه بمسلمين عصات فهذا يبقى فيه الحرج لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل توبين معصفرين يعني مصبغين بالعصفر مثل الزعفران فقال عليه الصلاة والسلام ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم قال إن هذه من ثياب الكفار لا تلبسها يخي يبقى لك تميزك يا أخي يعني إحنا الآن مع الأسف ترى أن عدد من المسلمين يحتفل بأعياد الكافرين بينما ما رأينا الكافرين يحتفلون صح عمرك شفت أنت واحد اسمه جورج لما جاعد الأضحى ذهب واشترى شات وجاو وسوى عيد في عيد الأضحى وبسم الله الله أكبر ودبحها لا بينما ترى من المسلمين مع الأسف من يعظم شجرة الميلاد ومن يفعل يا جماعة أنتم لكم دينكم ولكم تاريخكم حتى حتى التاريخ بالتاريخ الميلادي ترى التاريخ الميلادي يا جماعة حتى الآن من من النصارى أنفسهم أقوام يشككون فيه ويقول الخطأ التاريخ الميلادي هذا لا يتوافق مع ميلاد المسيح بدليل أنا أعطيكم مثالا الآن التاريخ الميلادي أساسا يبدأ في الشتاء كما تعلمون يبدأ في ديسمبر في آخر يبدأ مع بداية الشتاء اللي هو يعتبرونه الميلاد للمسيح مع أن المسيح عليه السلام ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء خذ الدليل من القرآن والدليل من الإنجيل يعني الإنجيل مع تحريفه بقي, معه بقي منه أشياء حق يقول الله سبحانه وتعالى عن مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طيب الرطب يا جماعة ينبت في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. في الصيف دليل أنه ولد في الصيف يعني ولد مثلا في أوغست في شهر ثمانية مثلا ما ولد في شهر ديسمبر في الشتاء وكذلك في الإنجيل يقول وأنه لما ولد المسيح كان الفلاحون يبيتون بين زروعهم طيب لو كان في جو فلسطين البرد القارص لو كان في الشتاء ولد في ديسمبر كما عقول يبيتون بين زروعهم يبيتون في الدفاع فكذلك هم أنفسهم يقولون إنه لم أنه لا يتوافق معه بل زد على ذلك أيضا أن نفس الأشهر الميلادية لا ترتبط بعيسا يعني يناير جانيوري فبريوري مارش إيبرل إلى آخرة هذه ليس لعيسا عليه السلام فيها علاقة يعني لم يسموا شهر الأول شهر الميلاد شهر الثاني شهر الرضاعة مثلا شهر الثالث شهر التكريم لم تتعلق بالمسيح بل إنها كثير منها بناء على الإغريق واليونان فالمقصود أن التاريخ أيضا بالميلادي وترك الهجري تماما هذا نوع من التشبه انا لا أقول ألغو الميلادي الواحد الآن تورط أصبح التاريخ الميلادي يعني معتبر في الإنترنت ومعتبر في يعني الشركات وغيرها لكن على الأقل يا أخي اربطنا بينهما ضع التاريخ الهجري وضع التاريخ الميلادي كما أن الصين اليوم عندهم تاريخ خاص بهم الفرص عندهم تاريخ خاص بهم كذلك اليونان عندهم اليابان عندهم تاريخ خاص بهم اليوم يؤرخون به ويربطون بالميلادي كذلك لا بد من ربط الهجري هاي السلطان ذكر الشيخ بالنسبه لاعياد الميلاد والاحتفال بها للمسلمين لاعياد الكفار أو اعياد المسيحيين او اليهود بينما هم لا يحتفلون باعيادنا نلاحظ انه انتشر أنت في الاونه الاخيره في بلاد الخليج او خارج بلاد الخليج دوره تنصبح في العالم يعني اذكر موقف صار مثلا ذهبت انا واحد للعائلة فجيت احجز لفندر ايه ففي يوم جميع الايام بسعر معين ما عادة هذا اليوم اصبح بسعر مختلف فسألت استفسرت من صاحب الاول فانه ليش اليوم هذا مختلف فقالي لا هذا يوافق اللي هو عيد الحب وهو سعر مختلف تواجه مثلا اعياد للام وكأن الام لا يجوز انه اهداءها او شيء الا في هذا اليوم محلات المجوهرات محلات الحلويات دائما دعاية في الجرائد انه دعاية لها انه هذا اليوم وانه بنعطيكم مثلا بشكل معين يناسب هذه المناسبة ف... وطبعا ايضا الاعياد الأصل الالتزام بالاعياد الشرعية هذا هو الالتزام يقول نسل بن مالك رضي الله تعالى عنه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما يعني عندهم كذا ايام مناسبات فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على جميع الاعياد العيدين عيد الفطر وعيد الاض أمرهم أن يحتفلوا بها أما غيرهم الأعياد فلا يلتفت إليها بل زد على ذلك يعني ترى يعني الـ الـ الاحتفال بالأعياد التي لغير المسلمين هو نوع من التشبه بهم ونوع من التشبه بدينهم أيضا انا لما أحتفل بعيد ميلاد المسيح مع أن المسيح كما ذكرت لم يولد في هذا اليوم لم يولد في 25 ديسمبر ومع ذلك هم يحتفلون به وبعض المسلمين يحتفلوا به طيب يا أخي أنت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما علاقتك بالاحتفال بيوم ميلاد المسيح. صحيح نحن نؤمن بالمسيح عيسى بن مريم ومن كفر بالمسيح عيسى بن مريم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله ما نفرق أنا أؤمن بموسى وأؤمن بعيسى وأؤمن نبي محمد عليهم جميعًا أفضل الله صلى لا يجtest أن أفرق بينهم أبدا لكن مع ذلك ما يجزني أحد يا اياد الميلاد تشبهم بالايلات قوم اي منصور الشيخ لما قال السلطان ذهب وعائلته لحد الفنادق وذكر كلمه قال الريسبشن. هذا يا شيخ اليس من التشبه يا شيخ لما ينطق بكلمات اجنبيه وكذا رايق السلطان ولا على لسانه جرت على لسانه <تصفيق> <جل على اللسان. تصفيق> وطبعا هذا ايضا من النقاط المهمه احيانا استعمالنا او يعني بعض الالفاظ ال الأجنبية دون الحاجة إليه او تعالى استعمال لغة غير المسلمين دون الحاجة إليه يا جماعة أشرف اللغات هي اللغة العربية لذلك اختارها الله تعالى لينزل بها القرآن ولن يختار الله تعالى لغة ينزل بها القرآن إلا وهي لغة شريفة بلا شك ولولا شرفوا اللغة العربية لما جعلها الله تعالى لغة لخاتم كتبه وخاتم أنبياءه أيضا محمد عليه الصادس لذلك محاولة استعمال الفاظ العربية دائما الابتعاد مثلا عن. أوكي مثلا ومسج ومسجني مثلا يعني أرسل لي رسالة والله يقص البوردينج وأبغريد ورسيبشن على دولتك ومدر إيش محاولة الابتعاد عن هذه الكلمات لأجل أن يبقى يا أخي المسلم له تميزه يعني ويبقى أيضا ال الكلام العربي له تميزه النبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه استعمل كلمات أعجمية عند الحاجة قالوا مثل كلمة كخ كخ لما قالها للحسن بن علي كما في حديث أبي هريرة قال وكانت كلمة فارسية ولما قال لأم خالد بنت صغيرة بنت أبي العاص وكانت قد ولدت في الحبشة ولغتها تتكلم لغتها للحبشة لأنها ولدت هناك وهي صغيرة وتعلمت من الصغار فألبسها النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا ثم جعله يشير إلى أعلامه إلى خطوط فيه ويقول هذا سنة يا أم خالد هذا سنة يعني هذا حسن فاستعمال الإنسان لغير اللغة العربية عند الحاجة لا بأس به لكن يحاول ألا تهجم على لسانه أمثال هذه الكلمات فيتكلم بها دون الحاجه إلى ذلك من ذلك أيضا من أنواع التشبه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خالف المشركين أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب ولما جاء إليه رجل من اليمن فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم فإذا هو قد حلق لحيته فأعرض عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام له من أمرك بهذا؟ فقال الرجل أمرني بهذا ربي ربي يعني ملك اليمن في ذلك الحين فقال عليه الصلاة والسلام أما انا فأمرني ربي بعفاء لحيتي وحف شاربي فالمقصود أيضا أن حلقا لحيا لو أن ترك ولو لحيا صغيرة يعني على الأقل يبتعد عن يعني النص الصريح في التحريم كذلك من أنواع التشبه التشبه بهم أحيانا حتى في الأمور المحرمة يعني مع الأسف الآن بعض الشباب ينتقد على الآخرين إذا لم يكن عنده فريند يعني طبعا أنا انا أنا أعرف أنها صديقة يعني لكن متعمدا آتي بها بهذا اللفظ لأنهم يستعملونها بهذا المصطلح ويقول لصاحبة كيف عندك فريند ما عندك صديقة كيف عايش ويظن أنه لا بد أن يأخذ نسخة من أولئك القوم وينزلها عليك في حياته الاجتماعية يا أخي حتى في طريقة بنائي لبيتي لا بد يكون عندي تميز. فصل الرجال عن النساء حتى في طريقة بناء الحمام بيتي لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها ببول ولا غاص ولا كشرق أو مثل ما جاء في حديث أبي أيوب كل هذه أمور يا جماعة تجعل الإنسان فعلا متميزا في طريقة عبادته وفي أموره الاجتماعية حتى لا نكون فعلا ممن يعني يتبعون سنن أمم أخرى ويضيعون سنن أمتهم بارك الله فيكم يا شباب أجزاكم الله خير وعسى الله تعالى لنزقنا وإياكم الابتباع دون الابتداع. الله على نبينا نعم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بكافر فقد يجمع معه يوم القيامة فإن المرأة مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بحيوان أثم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى في أثناء الصلاة من تشبه بشيء من أولئك الأقوام سواء رجل تشبه بامرأة أو امرأة تشبهت برجل فهو آثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحداث آخر الزمان فذكر أن فريقا من الناس يضعف إيمانهم حتى يبدأ يرى الكمال في غير أمته ويرى التمام في غير شريعته فيبدأ يتتبع أولئك القوم ويتبع سننهم حتى ربما لو دخل جحر ضبٍ لدخلها. بينا لكم خلال الحلقة كيف يكون ذلك ذكرت لكم عدد من الأمثلة المتعلقة به أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه إلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته